حصريا على موقع ونص عبيطة وعالخريطة مظبط كتير اللعابل انو راجل بس اساتر نتادر دمت معارك بالكزانك بالخسانك التبغير عالسا في المنخي قابل بس راجل احب الخير الضناب يا دردك اشوي بتحسن في انا اي وفاري يستسابي وجمه ويحل حكا ويأخروط عالقا من نمات كرحي سمع لي بدمع دربة ريو جاية عيرنا موت وعيركو صوت وأي خي اسمعت بركاية زنبي زنبي قدلت قلبي من جوا بادعي وأوليالا ناس وشوش وششخة بيسة بطيوشة حد سانك يتحال <تصفيق> ده لي في بيتي وصوتي سمعوا في كل شيء <تصفيق> طمعاً في سيتي كل عامل نفسه صايع عزيزوني زروني هتهبوني أصل ضايع مش شايفكم يا كريتكم لا نسيتكم يا رفا مغرموا فارس وحش تارس سبب كوانس وانطبا كل دي عامل حريقة صيح حقيقة ضربتنا الشوكار بوه اختر مخلوط غلطي موباي عارفني بيحكي عني شبح خطي بالانظر يا بايزة ومشة في الثانة ولسه الجيمو مني حذر مش بحذر انت منظر فردسو وعلي شارب جاي حارب ناس عارب بس ديبو عالت هاجر عشت فاجر دم فناجل جاي ازور طلق ارايحة ايدي طاج حامس وجاد حافل وشو بوا بافرة كافرة هي تشوف اصل عامل رعب شامل مش مزاميل غير وحو وحيطه بور غويطه وبيضه ما تعرفه مفاسد كله حاسد كله قاصد يجرحها دهلامات من كلامك لغرامك شرحها خلي بالك لجل ما قالك كله قالك ما ترحها غلقه عايزه بنات السماء ببدفع مش بينفع كنت ماتفع فاليبان من صوتي زال وغاب دايما اذكر نفسي تمشي الدكتور تنحر جاوبيره ونسكتيره لو عشيره تتسر لو Nasi, nasi, nasi, adama على rassi A maturity Nasi, mat 지�uan Them, that is being a slip And I will mess with you In the cast Nasi, wai ridiculous M concentrate It would have to be a number Nasi, reaching Nasi, look Nasi, and all 만들 Tungled ux, cut request Tungled أستطيع كل حتة الحقيقة